بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترثنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إني كذلك نجي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم 116. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 118. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم 113. فلولا أنه كان من المسبحين 114. للبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة